أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير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 يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 ولَئِنَّ أَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَ رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوْسُ كَفُورٌ وَلَئِنَّ أَذَقُنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ أَمَسَّهُ لَا ذَهَبَ السَّيِّئَةُ عَنِّي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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أُجَاجٌ أَمَعُهُ مَلَكٌ إِنَّمَا والله على كل شيء وكيد. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل لظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن أزكمها وأنتم لها كارهون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 وَلَا ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا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 ما تجرون، وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذل يا بنا يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل مما ليس لك به علم إني أعرك أن تكون من الجاهلين قال رب إني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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحي جاء إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا اصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَثْنُوا مُجْرِمِينَ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 الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 119. إني توكلت على الله ربي وربكم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 قالوا يا صالح قد كن تبين مرجوان قبل هذا ما أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإن أنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة.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 وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ عَقَرُوا فَقَالَتْ مَتَعْتَوُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه بِرَحْمَةٍ منا وَمِنْ خذي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم يوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 119. ويطاف عليكم عذاب يوم محيط 110. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 111. بقية الله خير لكم إن كنتم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 ولما جاء أمنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه بِرَحْمَةٍ منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جادمين كأن لم يغنوا فيها. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعْدَ الثَّمُودِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَبَقُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه وَيَوْمَ ويوم القيامة بئس الرفد ذلك من أنباء القرى نقصه وعليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 117. سبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 118. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 119. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين